وما أبرئ نفسي إن النفس لا أنمَرت بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به. استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين آمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 لعلهم يعرفونها، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فلما رجع. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بطاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغيها هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفر أخانا ونزداد كيل بعيش ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتوني به لتأتوني به إلا أي يحرضكم فلما أتوم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخل من بابه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 121-ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 122-قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 123-قالوا فما جزاء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 كذلك كذناء ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أيشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم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 يأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن آبائكم قد أخذ عليكم موسيق من الله؟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 سرق وما شهدنا إلا بما علنا وما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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا هَأِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوا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 قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا ي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ لِي إِذْ من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن زغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.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 وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون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 الآيات لقون يتفكرون.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 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل رنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم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 ما بأفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له، وما لهم بدونه من, دونه من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 لا يستجيبون له بشيء، لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفه إلى الماء، ليبلغ فاف، ليبلغ فاف وما هو بذالقه.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 قل أفتخذت من دونه أولياء لا يملكون لأفسهم لا يملكون لأفسهم نفع ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟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 فقوا مما رزقناهم سروراً وعلانية ويدرون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب دار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.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 ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لَتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُم يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مِنَابَ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُّنَا بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ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 يعاون يسوونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء عيكم معظيم واذا اتعدنا ربكم لان شكرتم لازيدا انكم ورا ان كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى ان تكفر انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد الم ياتكم مؤمنو نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا انك فرنا بما ارسلت به وان شك مما تدعون وانا في شك مما تدعوننا اليه مريد بول ترسلهم اف بالله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى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 سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصفى على ما ذيتم. يتوكّن المتوكّنون، وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرج أنكم من أرضنا أو نتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلك النّظالمين، لنهلك الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيني. واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسخى مما صديد يتجرعه ولا يكاد يسعه وياتيه الموت من كل مكان وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه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 ودرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله ام شيء So uh...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 129-وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار 121-وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قلت قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا فسقناهم سروا علانية من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم الله بيعون فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء.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 إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربهم إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب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 ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا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 ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن